علمتني الدنيا وتعلمت مال أسوأ أيامي وصد مات الزمان إلا أقرب شخصي ممكن يخذلي وإنك الغلطة هالوقت الزمان علمتني الدنيا وتعلمت مال أسوأ أيامي وصد مات الزمان I'm I'm علمتني الدنيا ما أحب بضمير يا محبنا شخذنا بالأخير ما أخذنا غير خذلان وجرؤ والله عوضنا عن ما فات خير علمتني الدنيا ما أحب بضمير يا محبنا شخذنا بالأخير ما لما فات في شيء لازم تدرك لا كل